موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نرحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيانات والجبر وأنزل إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولا علّهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمْ يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخلف فإن ربكم لراوف الرحيم أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله يتفيء ظلاله سجد لله، سجد لله، وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم. ويفعلون ما يؤمرون وَقَالَ الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين والصفاء أفغير تقول وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فرّي إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا هو كضيم يتوارى من القوم يتوارى من القوم من سوء امام الشرب ايمسكه عليهم ام يدس في التراب الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله مثل الأعلى.